تلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسيرة بعزم حديث وودع دنياي قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود أراني يا دار أهل التقى إليكم أحن إلى الملتقى وفيكم أتوقوا إلى المرتقى لجنة رب غفور ودور وودات أمي ودمر جراء الفد رطراء قبل الثراء فضجت مكان بين السراء فقالت بني يا فؤادي حرمت من الانس في الدار لما كبرت اتذكر زوجا جميلا اراته اتذكر ليلا حديثا جدود فقلت اي يا كيف الهنا واخواننا في خضم العناء فتبا حياتي حياة الشقاء اذا لم اكن من اباط الجنود وسيرت رحلي بركب جليل الى القدس يوم ان اغسله تذكرتني وقلب العليم فهل الدموع تبل الخدود فهل الدموع تبل الحدود وقال رفاقي هتخشى الردى وخوض الحروب وعيش الشقى فقلت هنائي بسبك الدماء ولكنني قد ذكرت الودود تذكرت أمي يا قوم هل أولام وبعضي عن بعض ارتحل أكانت حياتي وكنت الأمال وودعتها وودعتها وهي ترجع العود وما لي عدوه الإله الأعين ورأى جدال قديم دفير فأذمر رصاص فعاد السخيم وسادت دمائي بأرضي تسود وسال الدمائي بأرضي تسود وحشرج صدري وزاد النزاع فودعت صحبي وأرض الصراع سألقى إلهي ودعا ودعا وصرت شهيدا فيا للسعود ألا أبلغهم لأني شهيد بأرض الجهاد فكير أجابا إلهي دعاهي وحيد فبلغني رب ما قد فيا فرحتي بعد هذا العنى ويا لهفتي بعد هذا الشقاء أحقا سألقاهم الشهداء وأصبح حيا وأرجو أعود وأصبح حيا وأرجو أعود মারুচার